بسم الله الرحمن الرحيم قافوا القرآن المديد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء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 وَسَكْرَةُ الموت بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٌ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ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 كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إن فِي ذَلِكَ إِلَّا ذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وفي الختام تقبلوا تحيات هاي تكنولوجي للإنتاج والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته